الحضن ده احساس يساوي حياة وقت الفرح مملاق وقت التعب والآن اغرب فيه بالحضن يا ما عزي العز بتغير في حضن حبيب لحزتي دي, دي ما تسيب بتبكي عيني الحضن دا من فينا يوم ينسى منصرت ومش وحشى ومنا في يوم يلا ويجرى الحضن دا اكتر مكان بيشوف دموع الواحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الواحدة حضني بعض من لاقي راحا ما نلقاش في الوحدة حني هتروح حضن ده احساس يساوي حيات وقت الفرح من